ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ونا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بريال من الجن فزادوهم وهقا.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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ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 وَالَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِهِ أَسْقَيْنَاهُم مَّاءً نَّدَاقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا